كل في كتاب مبين وما من مخلوق يدب على وجه الأرض مهما كان إلا تكفل الله برزقه تفضلا منه ويعلم سبحانه موضع استقراره في الأرض ويعلم موضع موته الذي يموت فيه فكل من الدواب ورزقها ومواضع استقرارها ومواضع موتها في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ طبعا لا شك أن هذا التفسير هو تفسير قيم المختصر في التفسير لكن هنا عبارة يدب على وجه الأرض فهذه الآية الكريمة تشمل ما يدب على وجه الأرض وما يدب في باطن الأرض يدب في باطن الأرض وهذه آية عظيمة والإنسان يخضع لربه ومولاه فربنا جل جلاله يبين أنه ما من حي يدب على الأرض أو في داخل الأرض فغذاؤه ومعاشه هو من عند الله تعالى تفضلا ومننا وكرما وربنا جل جلاله يرزق هذه المخلوقات ويعلم مكان استقرار كل دابه ويعلم الموضع الذي تموت فيه كل ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك هذا الكتاب لمن يقره فيه بيان هذه الأمور وما من دابة في الأرض ما قال على الأرض قال في الأرض حتى اسم الجميع إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها أي مأواها الذي تأوي إليه ليلا أو نهارا والذلك أصل مادة قرر يدل على تمكن ومستودعها أي الموضع الذي يودعها إما بموته فيه أو دفنها وأصل ودع يدل على ترك وتخلي وربنا جل جلاله لما ذكر في الآية الأولى أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون أردفه بما يدل على كونه عالما بجميع المعلومات فبين أن رزق كل حيوان إنما يصل إليه من الله تعالى فلو لم يكن عالما بجميع المعلومات لما حصلت هذه المهمات لن يعلم ويرزق سبحانه وتعالى وأنت حينما تقرأ من دابة في الأرض إلا على الله رزقها والإنسان يندهش بهذا الأمر ثم ليس فقط هذا ويعلم مستقرها ومستودعها فيزداد الإنسان خضوعا ودللا لله تعالى وأيضا فيما يتعلق بمناسبة هذه الآية الكريمه ما قاله الطبري قال هذا إخبار من الله جل ثناؤه الذين كانوا يثنون صدورهم منه أنه قد علم الأشياء كلها وأثبتها في كتاب عنده قبل أن يخلقها, وقبل أن يخلقها ويوجدها يقول لهم تعالى ذكر فمن كان قد علم ذلك منهم قبل أن يوجدهم فكيف يخفى عليه ما تنطوي عليه نفوسهم إذا ثنوا به صدورهم واستغشوا عليه ثيابهم وتأمل هذه الآية الكريمة وهذا الوصف ما يتعلق بالمخلوقات وما من دابة فالدابه كل ذي حياة يدب في الأرض من أكبر حيوان يدب فيها إلى أصغر حيوان حتى الفيروسات وما هو أصغر منها وتأمل هذا الحيوان الصغير كورونا كيف أن الله سبحانه وتعالى قد قهر به الناس جميعا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها رزقها إطعامها وغذاؤها الذي به تقوم حياتها أي وما من دابة تدب على الأرض وفي الأرض من ادمي وحيوان بري أو بحري أو طائر أو زاحف أو كبير أو صغير إلا وقد تكفل الله بقوتها وبغذائها وربنا قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولذلك أرزاق الناس بعضها يكون بكسب وبعضها بغير كسب فربنا جل جلاله يرزق الجميع ويعلم مستقرها ومستودعها أي ويعلم الله ماوى كل دابة في الليل وكذلك يعلم ما هو كل ذابة في النهار ويعلم الموضع الذي تموت فيه والموضع الذي تدفن فيه أو تترك فيه طبعا الإنسان يقبر ثم أماته فأقبره وربنا قال ألم نجعل الأرض كفاته أحياء وأمواته لكن بقية الحيوان لا يكون له هدفن كما يحصل للإنسان والذات من تكريم الإنسان أنه يدفن كل في كتاب مبين كل هذه التنوين تسمى يعني تنوين العوض أي كل الدواب مثبت تفاصيل أحوالها في أرزاقها في مستقرها في مستودعها في تنقلها نحن لما جينا إلى هذه البلاد مهجري سكننا في مكان صغير ثم سكننا في بيت أكبر ثم سكننا الآن في بيت أكبر بحمد الله تعالى والمكتبة التي فيها الكتب استأجرنا لها مكانا خاصا وهكذا فربنا جل جلاله يعلم أيضا اختلاف أحوال الإنسان وفي سورة الأنعام آية عظيمة فيما يتعلق بعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسخط من بركه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين إذا هذا الكتاب يقرأه يبين له المقرو وربنا جل جلاله يرحم ملائكته فيما كتبه في اللوح المحفوظ يقول الشافعي علينا وعليه رحمة الله في تفسير هذه الايه قال واعلموا أن الرزق عند بعض أصحابنا ما جعله الله قواما لبدن الناس وسائر الحيوانات مما يتغدى به ويتنفس ويكون سببا لحياتهم يقول من أصحابنا من قال إن الرزق ما يمكن الانتفاع به وكل ما ينتفع به فهو رزقه من غذائه وغيره وهذا المعنى أعم من الأول وهكذا شرح الإمام الشافعي ما يتعلق بتعريف الضصف وهذا من دقة الشافعي فسيّد عند الشافعي للأمور العظيمة إذا كل في كتاب مبين فربنا جل جلاله يعلم على كل دابه ويعلم مبلغ أرزاقها وقدر قرارها في مستقرها ومدة لبثها في مستودعها كل ذلك في كتاب عند الله مثبت مكتوب مبين يبين لمن قرأه أن ذلك مثبت مكتوب قبل أن يخلقها وقبل أن يجدها وربنا إنما اثبت مع أنه عالم يعني لا يعزب عنه شيء لماذا؟ لما فيه من اللطف بالملائكة وأيضا لما فيه من اللطف بل اخبر بذلك كل في اتتاب وبالمضافة المضاف اليه محل كل دابة ورزقها ومستقرها ومستودعها في كتاب مبين وهذا من رحمه الله تعالى يقول ابن عاشور وتقديم على الله قبل متعلقه وهو رزقها لإفادة القصر أي على الله لا على غيره ولإفادة تركيب عن الله رزقها معنى أن الله تكفل برزقها ولم يهملهم لان على تدل على النزوم الحقوقية ومعلوم أن الله لا يلزمه أحد شيئا فما أفاد معنى لزومه فإنما هو التزامه بنفسه بمقتضى صفاته المقضية ذلك كما اشار إليه قوله وعدا علينا قوله حقا علينا إذن هذا من رحمة الله تعالى بعباده نعم طبعا هنا المبين اسم فاعل أبان بمعنى أظهر نعم وربنا جل جلاله يطلع من يشاء من ملائكته على هذا الكتاب نعم ثم قال الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم نبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وهو سبحانه الذي خلق السماوات عَلَى على عظمها وخلق ما فيهما في ستة وَكَانَ وكان عرشه قبل خلقهما على الماء ليختبركم أيها الناس أيكم أحسن عملاً بما يرضي الله وأيكم أسوأ عملا بما يسخطه فيجازي كلا بما يستحقه ولئن قلت أيها الرسول انكم ايها الناس مبعثون بعد موتكم لتحاسبوا ليقولن الذين كفروا بالله وأنكروا البعث ما هذا القران الذي تتلوه الا سحر واضح فهو باطل واضح البطلان إذن هذه الآية العظيمة قد جاءت بعد الآية السابقة وربنا جل جلاله ما أثبت بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات أثبت بهذا الدليل كونه تعالى قادر على كل المقدورات وربنا جل جلاله يعني لما كان خلق ما منه رزق أعظم من خلق رزق وتوزيعه في شمول العلم والقدرة معا تلاه بقوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل بمعنى لما دلل بقدرته على علمه ورزقه دلل بما هو عظيم أيضا وهو الخلق وهذا الخلق العظيم يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى فقال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أي هو الله الذي خلق السماوات السب والأراضين السب في ستة أيام وكان عرشه على الماء أي وكان, عرش وكان عرش الله تعالى على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض ولذا جاء في صحيح الإمام البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبل البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض طبعا هذا المعنى فيه معنى أن الإنسان لم يكن موجود وصورة الإنسان تذكر تأريخ الإنسان أنه لم يكن موجودا بل ليس له ذكر ثم صار له ذكر حينما ذكره الله تعالى للملائكه إني جاعل في الأرض خليفة ثم خلق الإنسان ففي هذه الآية الكريمه بيان تاريخ ما قبل الإنسان وهو أنه لم تكن السماوات ولم تكن الارضين فخلق الله السماء وخلق الأرض وخلق ما فيهما وخلق الله الإنسان امتحانا واختبارا فالإنسان لا بد أن يعرف هذه الأمور حتى يعرف الحكمة التي لاجلها قد خلق قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهذا أمر في غاية الأهمية ليبلوكم أيكم أحسن عملا يقول فضالي بن عياض أخلصه وأصببه والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وهما أصلان عظيمان أحدهما أن لا نعبد إلا الله والثاني أن لا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بعبادة مبتدع وهذان الاصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والحافظ بن كثير له كلام في هذا جليل جدا يقول ليبلوكم اي ليختبركم ايكم احسن عملا يقول ابن كثير ولن يقل اكثر عملا بل احسن عملا ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله على شريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل هكذا قال الحافظ بن كثير في تفسيره وهذا يدلك على ما يتعلق بأمر العمل إذن ليبلوكم أيكم أحسن عمل اي خلق الله السماوات والأرض وخلقكم أيها الناس ليختبركم فينظر أيكم أحسن طاعة لله بالإخلاص له واتباع شريعته وربنا, جاء وربنا جل جلاله قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وددت من الإنسان حينما تحركه شهوته المحرم أن يستذكر هذه الآية أن الله حينما غرز فينا ما غرز فهذا اختبار وامتحان لنبلوهم أيهم أحسن عمل ومن أحسن العمل أن يترك الإنسان المحرم وأن يدع الإنسان شهوته التي يريدها حبا فيما عند الله تعالى ثم قال الله تعالى ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين طبعا العالم العراقي فاضل السام الرائي عنده خلاف هنا لا يقولن الذين كفروا بما يتعلق بالفتح على اللام وتذلك ستأتيها يعني ياتي هذا الفعل مع المفرد بخلاف ذلك. يقول في الآية الأولى في سورة هود الفعل يبنى على الفتح لأن نون التوكيد باشرة الفعل المضارع لأنه مسند إلى اسم ظاهر الذين كفروا والفعل يفرد مع الفاعل وهذه قاعدة إذا كان الفاعل ظاهرا فنأتي بالفعل في حالة الإفراد ويبنى على الفتح لأن نون التوكيد باشرتهم كما في قوله وإذا جاءك الذين كفروا ولا نقول جاءوك الذين كفروا نعم ثم قالوا في الآية الثانية فالفعل مستند إلى باو الجماعة ولم تباشره نون التوكيد وأصل الفعل إذا حدثنا نون التوكيد يقولون والآية ثمانية من سورة هود ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا ليقولن, ليقولن ما يحبسه ألا يوم فيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إذا المعرفة النحو أمر مهم جدا حتى يحسن الإنسان فهم القرآن وتأمل هذه الآية الكريمة فيما يتعلق بمناسبتها فلما كان الابتلاء يتضمن حديث البعث أتبع ذلك بذكره هذا أمر الأمر الآخر مر في أول السور أن نبينا صلى الله عليه وسلم نذير ألف لامر كتاب أهتمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير فمن النذار أنه أنذرهم عذاب الله تعالى في الحياة لمن عصاه فيما بعد الممات ولذلك الحديث عن البعث بعد الموت هو من الأمور المهمة ولذلك فإن الإيمان باليوم الآخر يحرك الإنسان على العمل ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولذلك الدعاه عليهم أن يذكروا الناس بالموت وماذا بعد الموت حتى يعمل الإنسان لذلك بعض الناس الموت لا يخيفه إنما يخيفه ما بعد الموت ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين أي ولئن قلت يا محمد للمشركين إن الله سابعتكم يوم القيامة احياء بعد موتكم فتلوت عليهم القرآن بذلك ليقولن تكذيبا وعنادا ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا إلا سحر واضح يظهر لمن يستمعه أنه سحر ولذلك تجد هؤلاء أصحاب الكبر والعتو دائما يردون آيات الله سبحانه وتعالى وذلك إنسان لما يمره الرد وعدم الاستجابه عليه بالصبر وعليه أن يعلم أنه يجب عليه أن يبلغ النتائج أيها الإخوة لسنا مطالبين بها إنما نحن علينا أن نؤدي الرسالة التي أمرنا بها أما النتائج فهذه بيد الله سبحانه وتعالى وكل شيء بيد الله المهم أن الإنسان يؤدي الواجب الذي عليه ثم قال تعالى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 لا ليقولن مستعجلين له مستهزئين أي شيء يحبس عنا العذاب ألا إن العذاب الذي يستحقونه له أمد عند الله ويوم يأتيهم لن يجدوا صارفا يصرفه عنهم بل يقع عليهم وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء وسخرية إذن هذه الآية العظيمة ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، الأمة الحين والزمن إلى أمة معدودة لا يقولن إذن هنا ما أضيف فعل إلى فعل إلى اسم ظاهر كما في الآية السابقة ما يحبسه أي أي شيء يمنعه ويؤخره وهذا طبعا قول يقصدون به الاستهزاء فهو من قبيل الاستفهام الذي خرج عن أصل دلالته إلى إرادة الاستهزاء به والمستهزأ به هو الوعد الانذاري بإنزال العذاب إذن الوعيد الذي توعدهم الله تعالى به على لسان رسوله النذير إليهم ولذلك مناسبة هذه الآية لما قبلها أن في تلتيهما وصف فن من أفانين عناد المشركين وتهكمهم بالدعوة إلى الله تعالى لأنه ذا أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالبعث وأن شركهم سبب لعذابهم جعلوا كلامه سحرا وإذا أنذرهم بعقوبة العذاب على الإشراك استعجلوه فإذا تأخر عنهم إلى أجل اقتضته الحكم الربانيه استفهموا عن سبب حبسه عنهم استفهام استهزاء وتهكم ظنن أن تأخره عجز وربنا جل جلاله لا يعجزه شيء لكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فقال ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى امه معدودة لا يقولن ما يحبس أي ولئن أخرنا عن هؤلاء المشركين يا محمد العذاب إلى مدة معلومة فلا نعجله لهم لا ليقولن تكذيبا واستهزاء أي شيء يحبس عنا نزول العذاب ربنا أجاب قال ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم أي ألا يوم يأتيهم ذلك العذاب الذي كذبوا به لا يرده شيء فلا يصرفه عنهم صارف ولا يدفعه عنهم دافع. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي ونزل بالمشركين وحاق بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به ويستعجلونه ثم قال ربنا ولئن أدقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن اعطينا الانسان منا نعمه كنعمه الصحه والغنى ثم سلبنا منه تلك النعمه انه لكثير الياس من رحمه الله عظيم الكفران بنعمه ينساها اذا سلبها الله منه وهذه الايه في سياقتها لها مناسبتان أولا إن هذا وما بعده بيان لحال الإنسان في اختبار الله له في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا ثانيا إن هذه الآية عطف على جملة ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة فإنه لما ذكر تعالى عن المشركين أن ما هم فيه متاع إلى أجل معلوم عنده وأنهم قد بطروا نعمة التمتع، فسخروا بتأخير العذاب فبينت هذه الآية الكريمة أن أهل الضلال راسخون في ذلك لأنهم لا يفكرون في غير اللذات الدنيوية والمتع الحياتية فتجري انفعالاتهم على حسب ذلك دون رجاء لتغيير الحال ولا يتفكرون في أسباب النعيم والبؤس وتصرفات خالق الناس ومقدر أحوالهم ولا يتعظون لتقلبات أحوال الأمم فشأن أهل الضلاله أنهم ان حلت بهم الضراء بعد النعماء ملكهم اليأس من الخيل ونسوا النعمة فجحدوها وكفروا منعمها فإن تأخير العذاب رحمة وإتيان عذاب نزع لتلك الرحمة وربنا جل جلاه له الحكمة البالغة في ذلك فقال تعالى ولئن أذقن الإنسان منا رحمة حتى منا رحمة حتى تعلم أنه لا ياتي شيء إلا هو من رحمة الله تعالى أول يروا الى إلى الطير فوقهم صفات ويقبضنا ما يمسكهن إلا الرحمن فلا يتحرك شيء في هذه الحياة إلا برحمة من عند الله تعالى قال ولئن أدقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه يأوس كفر أي عظيم اليأس واليأس هو انقطاع الأمل والطمع في المطلوب السار الممتع فيئوس صيغة مبالغة لاسم الفاعل يأس أي ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة كالعافية وسعة الرزق وطيب العيش فوجد لدتها ثم سلبناها منه لأنه دوام الحال من المحال فهذه النعم التي عندك إما أن تسلب منك في حياتك وإما أنك تنزع منها أبداً والذي يدوم له الحال هو الله سبحانه وتعالى فالإنسان لما يحصل له هذا يظل شديد اليأس من حصود الخير له في المستقبل يحود النعم الله عليه قليل الشكر لربه أما المؤمن الذي تربى ايمان فإن أموره تختلف وأنه يتقرب إلى الله تعالى في السراء وفي الضراء ونحن هذه الايه فيما يتعلق بامر الناس قال وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون وربنا قال وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور وكفور صيغه مبالغه إذا ربنا قال وان ذقناه نعماء بعد ضراء يقول ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور هذا حال الإنسان في تقلب الأحوال ولئن ذقناه سعه في الرزق وصحة بعد فقر ومرض وصحة بعد فقر ومرض أصابه ليقولن ذهب السوء عني وزال الضر ولم يشكر الله على ذلك انه لكثير الفرح بطرا وكثير التطاول على الناس والتباهي بما أنعم الله عليه طبعا هذه الآية الكريمة لها مناسبة وأن هذه الآية تتميم للتي قبلها لأنها حكت حالة ضد التي في التي قبلها ولئن أذقناه نعماء والنعماء له السعة مما يمتع به الإنسان وتتمتع به النفوس ويسرها ويجد فيها الإنسان نعم وجمع النعماء أنعم ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفارح فخور والفخور هو البطر المستكبر المتبخفر المتعالي على الناس إذا هذه الآية العظيمة تبين حال الإنسان في الوجه الآخر أي ولئن أذقنا الإنسان نعمة بعد ضيق من كان فيه ليقولن جرأة على الله وجهلا بإنعام الله لهب الضيق والشده والمكروه عني ولن يصيبني بعد ذلك السوء وربنا قال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنط ولا ان اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائما ولا رجعت الى ربي ان لي عنده للحسن ثم انتبه ختمة هذه الايه الكريمه بقوله انه لا فارح فخور وهنا لفرح طب هذا جمله اسميه ومؤكدة بان و انها اسمية اسميه وباللام اللي هي اللام المزحلقه لفرح والفرح هو يعني شده الفرح فخور اي انه لشديد الفرح بنعم الله عليه فخور على غيره بها ولا يشكر الله عليها وينسى تقلبات أحوال الدنيا ونكدها وينسى طلب النعيم الباقي والسرور الدائم في الدار الآخر وربنا قال وإذا ادقنا الناس رحمة فرحوا بها وربنا قال وإنا إذا ادقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وتأمل ربنا جل جلاله قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا على المكاره والطاعات وعن المعاصي وعمل الأعمال الصالحات فلهم حال آخر حيث لا يصيبهم يأس ولا كفر بنعم الله ولا تطاول على الناس أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم مغفرة من ربهم لذنوبهم ولهم جزاء كبير في الآخرة وتأمل الاستثناء إلا الذين صبروا أي إلا الذين صبروا عند الضراء وعند نزول الشدائد والمكاره ومع الصبر عملوا عمل الصالحات في السراء وحلول الرخاء والعافية شكرا لله على نعمائه أولئك لهم مغفرة من الله لذنوبهم ولهم أجر عظيم ولذلك لو تتأملون ماذا صنع الإمام البخاري في صحيحه في هذا بوّب البخاري قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المرضى وقول الله تعالى من يعمل سوءا يجزره ثم ساق في من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلمة إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها ثم ساق من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه فتأمل في الكريم كتاب المرضى باب ما جاء في كفارة المرض وقول الله من يعمل سوءا يجزبه ثم ساق البخاري بسنده هذين الحديثين إذا ابتدأ الإمام البخاري رحمه الله كتاب المرضى بهذه الآية ليبين أن ما يصيب العبد من المصائب في الحياة الدنيا سواء كانت هذه المصيبة مرض أو غير مرض فإنها بسبب ما اقترفه من الدنوب والمعاصي وذلك ليرحمه بها فيكفر عنه هذه الذنوب. كما دلت على ذلك الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري ثانيا وتأملها القوه في تفسير القرآن من الإمام البخاري رحمه الله تعالى ثانيا ان تكفير الذنوب لا يختص بما يصيب صاحبها من المرض البدني فقط بل يستمل ذلك على المرض النفسي أيضا فما يصيب المؤمن من الهم والحزن فهو تكفير لذنوبه أيضا ثالثا إن أجر المصيبة وتكفير الذنوب بسببها يزداد كلما زاد صبر العبد لذا ينبغي على المؤمن أن يقوي يقينه بربه فقوة اليقين هو الدافع الأول إلى الصبر رابعا من رحمة الله بالمؤمنين أنه لا يجمع لهم بين عذابين بل يجعل عذاب الدنيا سببا موصلا له إلى نعيم الآخرة فهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وفي هذه الآية الكريمة حث بليغ على الصبر. قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إذن الأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى لأولئك الذين صبروا صبروا على الطاعات فاتوها وصبروا على المعاصف لم يتوها وصبروا على الأقدار التي قدرها الله تعالى عليهم فالاقدار المؤلمه لا بد أن يصبر الإنسان أما ذاك الذي ينزعج وينفعل فهذا لم يصبر وعلى الإنسان أن يروض نفسه على الصبر وعلى الحلم يحلم على زوجه على ولده على جاره على الذين يتعامل معهم وسوف يأتي في آخر في آخر هذه السورة الكريمة واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إذن هذا الصبر هو من الإحسان لأن الإنسان في حالة إحسان في عبادته ربه حينما يحتسب الأجر عند الله تعالى ثم قال تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقول لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل فلعلك ايها الرسول لما واجهته من كفرهم وعنادهم واقتراحهم الايات تارك تبليغ بعض ما امرك الله بتبليغه مما يشق عليه من عمله وضائق صدرك بتبليغه لئلا يقول هلا هل انزل عليه كنز يغنيه او جاء معه ملك يصدقه فلا تترك وعظ ما يوحى اليك من اجل ذلك فما انت الا نذير تبلغ ما امرك الله بتبليغه وليس عليك الاتيان بما يقترحونه من الايات والله على كل شيء حكم إذن يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا له فلعلك أيها الرسول تارك بعض ما يوحى إليك مما أنزله الله عليك وأمرك بتبليغه وضائق به صدرك خشية أن يطلب منك بعض المطالب على وجه التعنت أين لولا أنزل عليه مال كثير أو جاء معه ملك يصدقه في رسالته فبلغهم ما اوحيته إليك فإنه ليس عليك إلا الإنذار بما اوحي إليك والله على كل شيء حفيظ يدبر جميع شؤون خلقه ولذلك الإنسان لا يترك شيئا من الوحي لا نترك شيئا من كتاب الله ولا نترك شيئا من صحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نبلغ هذا الدين وأن نبينه للناس كما انزله الله تعالى من غير تحليل، من غير تحريف ولذلك الذين يبدلون الآن الذين يبدلون ويغيرون طلبا للمال وإرضاء ارضاء لاسيادهم هؤلاء لا يفلحون إنما يفلح الذي يتمسك بالكتاب، لأن التمسك بالكتاب والاعتصام بالكتاب هو النجاة. فلعلك تعرف بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، وإذا إنسان يصبر ويحتسب، أي فلعلك يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تارك تبليغ قومك بعض ما أوحي عليك من الوحي المتلو والوحي غير المتلو وضائق صدرك بما أمرك الله أن تبلغهم كراهة أن يقول المشركون لولا انزل الله عليه كنزا أو جاء معه ملك لنؤمن بأنه رسول الله فاصبر على تكذيبهم واستمر في دعوتهم يقول الشوكاني هذا الكلام خارج المخرج الاستفهام أي هل أنت تارك وقيل هو في معنى النفي مع الاستبعاد أي لا يكون منك ذلك بل تبلغهم جميع ما أنزل الله عليك أحب أم لم يحب أحب ذلك أم كره شاء أم أبو والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا إنما أنت نذير أي إنما أنت يا محمد نذير لقومك تنذرهم عقابي وليس عليك أن تأتيهم بما يقترحون من الآيات فنبينا نذير ونبينا صلى الله عليه وسلم بشير وينبغي على كل إنسان أن يكون نذيرا للناس أجمعين ومبشرا للمؤمنين ثم قالت تعالى والله على كل شيء وكيل، أي والله على كل شيء قيم بيده تدبير الأمور وهو حافظ يحفظ أعمال عباده ويجازيهم بها وربنا قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فربنا جل جلاله هو الوكيل على كل شيء من فوائد الآيات كما في المختصر في التفسير نقراه به الآن يقول سعة علم الله تعالى وتكفله بأرزاق مخلوقاته من إنسان وحيوان وغيرهما بيان علة الخلق طبعا لو اخترنا عبارة بيان حكمة الخلق لكانت أفضل وهي اختيار العباد وهي اختبار العباد بامتثال اوامر الله واجتناب نواهيه لا ينبغي الاقترار بإمهال الله تعالى لأهل معصيته، فإنه قد يأخذهم فجأة وهم لا يشعرون. بيان حال الإنسان في حالتي السعة والشد ومدح موقف المؤمن المتمثل في الصبر والشكر. إذا هذه روعة فوائد ذكرها الاخوه في مركز تفسير جزاهم الله خير الجزاء. وبالإمكان أن نضيف على ذلك. 10 فوائد اولا على العبد ان يعبد ربه ويتوكل عليه ويسعى لطلب الرزق وكل ميسر لما خلق له وعلى المرء ان لا يحمله استبطاء الرزق ان يطلبه بالمعصيه ثانيا على العبد ان يعلم انه مخلوق لأجل الاختبار والابتلاء وأن من لم ينجح في امتحان رب العالمين فإنه يجر إلى نار جهنم ثالثا غرس في قلوب الرجال محبة الأرض التي منها خلقوا وهم يقتتلون عليها ويتنافسونها، وقد أثبتت الآيات أن من حكمة خلق الأرض صدور الأعمال الفاضلة من أشرف المخلوقات فيها وذلك يقتضي الجزاء والحساب والقصاص وهذا إتمال للحكمة التي خلقوا من أجلها إذن خلقوا لأجل العلم بالله تعالى ولأجل العمل وخلقوا امتحانا واختبارا رابعا إن الله خالق السماوات والأرضين ليبتلي عبادهم بأمره ونهيه وهذا من الحق الذي خلق به خلقه قال تعالى ايحسب الإنسان ان يترك سدى يقول الشافعي ايحسب الإنسان أن يترك من غير أمر ونهي خامسا أحوال الدنيا غير باقية بل هي متغيرة في الزوال والتحول والانتقال لأن الإنسان إما أن يتحول من النعمة إلى المحنة ومن اللذات إلى الآفات وإما بالعكس من ذلك فدوام الحال من المحال وربنا يداول الأيام بين الناس اختبارا وامتحانا ولأجل أن يعلم الإنسان أنه يحور إلى ربه ولذلك لما يبدأ الإنسان أربعين عام يبدأ البصر يضعف وبذل الإنسان يبدأ يضع شيئا فشيئا حتى يعلم الإنسان أنه يحور إلى ربه فليس بعد التمام إلا النقص سادسا الحسنة إحسان وامتحام والسيئة مجازات وانتقام فالنعم صادرة من الله تفضلا وأما غير ذلك فالسبب هو العبد باجتلابه المعاصي. كما مر معنا في تبويب بخار كتاب المرضى باب جاء في كفاره المرض وقول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به سابعا شدة تعلق الإنسان بالدنيا ومتاعها وحرصه عليها يؤخذ من قوله نزعناها أما التعبير بأذقنا فذلك لما تشعر من إدراك أمر محبوب لأن المرأة لا يذوق إلا ما يشتهيه ثامنا النعم التي بين أيدينا عوار وهبات مستردة يؤخذ هذا من قوله منا رحمة فقدم الصلة دليلا على العارية أن هذه عارية وأن الإنسان سيقدم إلى ربه من غير شيء يحشر الناس حفاة عرات غرلا فربنا قال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم تاسعا غرور كثيرا من الناس وإعجابهم بأنفسهم يؤخذ من قوله ليقولن فهو يتبجح ويتفاخر فالخبر في قوله ذهب السيئات عني مستعمل في الإزدراء والإعجاب وكل واحد من هؤلاء يرى أن تذهب عنه السيئات قرورا منه بنفسه عاشرا في قوله ثم نزعناها منه أي سلبناها منه لأن حكمة الله تقتضي ذلك فالإنسان إما أن تسلب منه النعمة في حياته وإما أن ينزع منها وفي هذا الزمان كثر أصحاب العقوق الذين يرفعون دعاوى حجر على أمهاتهم أو آبائهم لاجل أن يتنعموا بحطام الدنيا الفاني وهذا من أكبر العقوق هذا من أكبر العقوق نسال الله تعالى العافية هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته